فيها يفرق كل أمر حكيم 115. من عندنا إنا كنا مرسلين 116. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما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 سَارِقَ تَقِيبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ غُبْدٌ خَانٍ مُبِينٌ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اسْتِعْفِنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم مُّبِينٌ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 وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة إن كانوا فيها فاكهين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 إن هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شرير فاتوا باذاءنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 يَوْمَ لَا يغني مَوْلًا عن مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا من رَحْمَ الله إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامُ الْأَثِيمُ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونَ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 ما يثرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون